بسم الله الرحمن الرحيم االه مع الله. الله سل الواحه الخضراء والماء جاريا وهذا الصحاري والجبال الغواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والاصباح والطير شاديا وسل هذه الانسام من الارض والسماء وكل شيء تسمع الحمد ساليا لا إله إلا الله لا اله إلا الله ما لنا رب سيطى أإله إلا الله عبد الله إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله إذا نمت على تراش المرض فقل يا الله وثق قل الله هنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب بنوره يهدي العصا ربنا رب القلوب رجل من اهل البادية فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام من خلق السماء فقال عليه الصلاة والسلام الله قال فمن خلق الارض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله والله الذي كَبِّ سبحان الله عما يشركون اله مع الله صنع الانجليزي زاخره كانت فخر صناعتهم في ذلك الوقت وقد بلغ الفخر والغرور ببنات السفينه فسموها الباخره التي لا تقهر بل سمع من أحد أفراد طاقمها من يتشدق بما ترجم إلى اللغة العربية حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المقد وفي اليوم الثالث من سيرها وفي خضم كبرياء مكادها وصناعها تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوه بطول تسعين مترا وبعد ساعتين وربع تستقب الباخره التي لا تقهر كما في قعر الوحيد إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب عباد الله إن تبهي أمتنا تعيش في خلل عقدي إذا شرفت السيارة على حادث تسمع من يقول يا بابوي يا حسين يا دسوقي يا نبي انتبهوا قد سمعنا في وسائلنا الإعلامية من يقول باللفظ الواحد إننا الليلة على موعد مع أعظم مولد عرفته البشرية ألا وهو مولد السيد البدو المهاد الذي إذا دعي في البر او البحر أجاب أإله الله تعالى الله عن يشركون. امن يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والارض. ايله مع الله. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ايله مع الله. عبدالله. فيا أخي الحبيب. صحح معتقدك. تعلق قلبك بالحي القيوم الذي لا ينام علق قلبك بالله سبحانه وتعالى لا تعلق قلبك بأحد من البشر حتى ولو كان ملك مقربا او نبيا مرسلا ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد اذاك يا مدرك الابصار والابصار لا تدري له القلوب وهو علام اليوم في شروق وفي الغروب نوره يد العصام ربنا الهادي الودود. فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما لضاء فارتجي دوما لضاء يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد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 فأحبتي في الله أإلهٌ مع, مع الله هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان إن الإسلام ديننا الحنيف قد دعانا إلى التأمل في آيات الله عز وجل واعمال الفكر والعقل في قدره الخلاق العظيم جل وعلا ثم العوده إلى اعمال النظر ثانيه وثالثه كما قال سبحانه فارجع البصر هل ترى من فطور ففي ذلك حياه للقلوب وتهيئه للابدان وتعويد لها على ذكر الرحمن جل وعلا فيا ايها الاخ الحبيب انظر الى نعم الله عليك في العالم من حولك وقل الحمد لله على نعمه الإسلام الحمد لله على نعمه التوحيد وكفى بها نعمه فإنني قد عجبت للوحدانيه كيف ضل عنها اكثر الاولين قوم نوح وعاد وثمود كيف آثروا السجود لاصنامهم الحجرية الجامده على السجود لله رب العالمين كيف كذبوا رسول الله تعالى وسخروا منهم ورفضوا عباده الله وحده لا شريك له حتى اخذهم العذاب وهم ظالمون وعجبت لمن اقتفى آثارهم من أتباع الديانه الهندوسيه كيف يعكفون على اقانيم الثالوث الهندسي وكيف يسجدون لاصنام لا يسمعونهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون وعجبت لليهود كيف عبدوا العجل وموسى عليه السلام حي بينهم كيف سجد للبعل والعشارود وكثير من أصنام الأمم الكافرة من حولهم كيف كذب النبيين وقتلوهم كيف اتهموا مريم عليه السلام بالعظائم كيف كفروا بالمسيح عليه السلام واتهموه بالسحر وسعوا إلى قتله وزعموا صلبه وهو رسول رب العالمين ثم كيف دعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام ليغفر لهم فابوا واستكبروا وكفروا وتولوا وهم معرضون للأسف الشديد إن اكثر اهل الارض اليوم معجبون بأديانهم ولا يؤمنون بالله واكثر هؤلاء كفار لا يرون بعثا كائنا بعد الموت ولا يؤمنون بالحساب والثواب والعقاب وأكثرهم يظن أنه على الحق ويجادل في ذلك وهو على الكفر الغليظ لقد استحوذ الشيطان عليهم وزين لهم اعمالهم واغواهم فمنهم من عبد الاصنام والنيران ومنهم من فرق بين رسل الرحمن جل وعلا فامن ببعض وكفر ببعض ومنهم من جعل الله تعالى ثالث ثلاثة ومنهم من اتبع طرائق الالحاد الكافره التي لا ترجو الله تعالى ولا الدار الاخره فما احوجنا اليوم الى مثل هذه الكلمات النافعه التي تدل على الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات انها اجابه اعرابي لما سئل بما عرفت ربك ايها الاعرابي فاجاب قائلا إن البعره تدل على البعير واثار السير تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج فلا تدل على اللطيف الخبير إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا فطرة التوحيد لذلك لما سأل رجل من الملاحدة إماما من الأئمة والراجح أنه أبو حنيفة فقال له يا امام هو ومجموعه من الملاحده ايضا قالوا يا امام ما الدلاله على وجود الصانع فقال لهم الإمام دعوني فخاطري مشغول بامر غريب قالوا ما هو يا امام قال بلغني أن في دجله وهي بلده في العراق سفينه مملوءه من اصناف الأمتعة العجيبه وهي ذاهبه وراجعه من غير احد يحركها ولا يقوم عليها فقالوا له امجنون أنت يا امام قال وما ذاك قالوا ان هذا لا يصدقه عاقل فقال لهم الإمام فكيف صدقت عقولكم ايها الملاحده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 ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدره وتسلك سلوك الحيوانات تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ طولا فيا أيها الإنسان يا أيها الكافر يا أيها الجهول المجهال الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهال تراه في الكون لا تعرف أصله لا تعرف حقيقته لا تعرف ثمه لا تعرف سبب خلقه لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا لأي أمر وجد ولا على أي حال وجد يا أيها الإنسان لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة سعات عمرك محدودة قدراتك محدودة إمكانياتك محدودة والدليل على ذلك هو قول الشافعي رحمه الله كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا مزددت علما زادني علما بجهلي لابد أن نقف مع أنفسنا وقفه لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الله رب العالمين فيا أيها العبد الفقير إلى ربه تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكيف وانظر إلى من مد الأرض وصل نفسك سؤالاً واحداً هل سمعت ولو مرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما بالطبع سيأتي الجواب السريع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 فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لعولي الألباب لأصحاب العقول النيرة أسأل الله ان يجعلنا جميعا منهم فتامل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئه كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال سبحانه وتعالى اخوه الايمان لقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحباب اليهود أي عالم من علماء اليهود فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إننا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع والثائر الخلائق على اصبع ثم يهزهن ويقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره أي ومع ذلك ما عظموه حق عظمته حيث جعلوا معه اصناما تعبد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه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 وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا من اله مع الله اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله قل للطبيب تخطفته يد الردا يا شافي الأمراض من قل جاوعوا في بعدما عجزت فنون الطب من عافاكا قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاكا قل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواكا بل سائل الأعمى خطا بين الزحام بلا اشتضام من يقود خطاكا كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاكا كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاكا وإذا ترى ينفث ينفس ثمه فاسأله فاسأله من ذا بالسموم حشاكا واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاكا بل سائل اللبن المشفا كان بين دم وفرس من ذا الذي صفاكا انه الله إنه الله ليس لنا سواك يا الله ولا نريد لنا سواك وكيف نريد سواك وانت الخالق أنت الخالق للسماوات والأرض بل لكل شيء كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال عليه الصلاة والسلام صدق فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من خلق السماء فقال عليه الصلاة والسلام الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل الله أرسلك فقال صلى الله عليه وسلم نعم فالشاهد هنا أن خالق السماوات والأرض هو الله وأن خالق كل شيء هو الله إذا هو الذي يستحق هذه العبادة كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فالذي خلق جدير بان يعبد هو الذي يستحق هذه العبادة سبحانه وتعالى إخوة الإيمان إن الهدف من هذه الخطبه هو أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله جل وعلا تكون عن طريق التفكر في نعم الله جل وعلا في العالم من حولنا كما قال سبحانه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا أن تتفكر في نعم الله في نعمه الماء الهواء في نعمة